أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين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 والحافزين فروجهم والحافظات والذاكرين الله والذاكرات أعد الله لهم مغفرة والحافزين فروجهم والحافظات الله والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيم.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 فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن, فمتعوهن وسرحوهن صراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك إنا أحلفنا لك أزواجك التي آتية أجورهن وما ملكت يمينك مما أفا الله عليك وما ملكت يمينك مما أفا الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هجرن معك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 يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا نبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم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 خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا مصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل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 وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى ورب لتأتينكم عالم الغيب لا يعجز عنهم إذ قالوا ذرّة في السماوات ولا في الأرض لا يعجز عنهم إذ قالوا ذرّة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين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 ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أنعمل سابغات وقدر في الصرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح أدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القط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 وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورَ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَآتِهِ فَلَمَّا خَرَّتْ بَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنَّهُ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ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 وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السائر سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزقا